سابقا وفيا بالعهد مهما اخذتم من البرية اولام سبقا وفيا بالعهد مهما اخذتم من البرية اولام ومهما شمل الاعداء قاهرا سبقا ثابتا مهما سامو سبقا ثابتا مهما سامو تبقى ثابتا مهما سامو, سامو. فوالله <تصفيق> ما في ال شي خير وفي الاسوار احرار تضاموا فوالله ما في العيش خير وفي الاسوار احرار تضاموا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 محلا وجند الله لادين يقاموا وجند الله